نتع إهدَِ الصراطَ المُستَقِيم صراطَ الذيينَ أَعَْتَ عَلَيهِم وَيرِ المَضُّ بِعَلَيهِم وَلََظَّ قُلْ الأرَأيتُم إن أَخَذَ اللهَّ سَنكمُم وَأَبِصَارَكُم وَ خَتَمَا عَ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 فَرَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ, بجهالة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجِرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِي أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّ مَنِ اهْتَدَى وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن الْحُكْمَ إِلَّا لله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 يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالمهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله يننج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 يَخوض في حديث غيره وانما ينسى انك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى যারা এক আল্লাহর এবাদত করে আল্লাহ সফল করে আমি মতিউর রহমান শেখ মতিউর রহমান কি কি করলে আল্লাহ পাক রাজি হবেন দেখুন ইসলামের স্তম্ভ দেখুন ইসলামের ঘুটি সমূহ প্রতি সম্প্রচার ডায়ালগ ডায়ালগ ডিসকশন ডিসকাশন ডিবে উইটনেস ডাক ইনক দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় আপন সম সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে আবু হুরা রবিহ বলেন রসুল एकदा बोलें तुम्हरा किन व्यक्ति जैसे कियामतार उम्मतर मध्य ओ व्यक्ति निस्स पृथ्वी तक सालाद सियाम जकत आदाय आसबे क्योंकि साथ लोक आस ग कापबाद दिए सम्पद आत्मसात कर हत्या करे अतपर यह समस्त हकदार के तर ने हकदार के हक पूरण कर पूर्व ही जो नेक शेष हो जाए तक तपसूमूह तर चापान शेषे जहाान नापे निक्षेप कर मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्याय हादिर संख्या छह दोशो एक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 महानल्लाहम्मद सल अलहिम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीस टी نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يمرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 your head الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وإذ قال إبراهيم لأبيه أهزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك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 جهه قومه قال اتحاججني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به الا ايشا ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف تخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم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 وارفع درجات من نشاء رَبَّكَ ربك حكيم عليم لَهُ له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين ومن آباهم وذرّياتهم وإخوانهم وجهتبينهم وهديناهم وهديناهم الى صراط ولو أشركوا لحبط عنهما Allahumma ath-sabir min yas Allahu hukum mana lam yasta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 decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zankin naik dekhun ardhangini